بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويحيمون الصلاة ومن كَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى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 سَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم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 سُفهاء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَعْطُونَهُمْ قَالُوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ثَمَّ أَرْضٌ فَاطِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ فَهُمْ مُبْكَمُونَ لَا يَسْمَعُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 هُوَ ٱللهُ رَبُّكُمْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاكتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا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 وَلَهُم فِيهَا أَزوَجُ مُطَهَّوَتُ وَهُم فِيهَا قَدُون إَِّ اللََّ لَا يَستَحِي أَي يَْضْربَ مَ فَلَ ما بَعْوبَسًَا فَمَا فَقَهَا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 أَلاَ إِلَيْكَ هُمُ الْقَاصِرُونَ كَيْفَ تَسْكُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترجعون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 وَإِذ القَالَ وَبُّكَ لِمَلائِكَ فِي إِ جَعِلُ فِيأَر بِخَنِييفَ قوا وَأَتَجَعَلُ فِيهَا مَيْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْمِ كُّمَا أَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدكَ وَلُ قَّسُ لَك قَالَ إِ عَلَمُ مَا ل تَعلَمُون وَعََّمَا دَمَ الْ الأأَسمَ قُلهَا ثَُّا رَبَهُم عَلَمَلائِكَةِ فَقَالَ أَمْ بِأُولِي بِأَسمَائِهَا أُلَ إِن كُ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 لَقَُّكُم إِّي أَلَمُ غَييبَ السَّمواتِ وَالأَرض وَأَلَم م تُ بدونَ وَمَا كُ تُم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 وكلا منها رودا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأطرجهما مما كان فيه وقلنا اهدطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واسفعينوا بالصبر والصلاة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 إنِ الجَّنَكُم مِن آلثِ رعوونَ يَسُمونَكُمْ صُ العذَذ يُذَِّفُونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْتَحونَ لِسَأَكُم وَفِيذَلِكُم بَد أُم مِ رابِّكُ وَإِذ فَاقُناَ بِكُم البحر فأنجيناكم الْ البَخَافَ جَينَكُم وَوَاقُنَا آلَ فِرعَوَْ وَأَن تُمْ تَظُرُون وَإِذُ وَعَدنَ مُسَأَربَينَ لَلَثَثُم تَقَنتُمُ العِجِلَ مِن بعَذِهِ وَأَن تُمْ ضَالنُون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 فَسَبِّحْ عَلَيَّ كَثِيرًا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ Thum ba'athnaakum min ba'ad mawtikum L'aalkum tashkurun Wazlalna alaikum alamam Wa anzalna الْمَنَّ alman wa salwa Kuloo مَا ta'yibak وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ خَلَوْنَ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُؤَثِّرُ لَكُمْ فَخَافُوا يَا قَوْمَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قيل لهم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 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَمِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ فَوَاكِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَتَ اسْتَسْبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْدِ بِنَا مِصْرًا فَإِنَّ لَنَا مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ الله.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 فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال مرسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقوا قالوا أتتخذنا هزوا Odeek da, ki O vis is salah van Allahies. Odeeer, Ter paying ons, es gele degene, was ons booster. Odeeer in ons betek, da ba da resource down vartu Ал قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّ مِن شَاءَ اللَّهُ لْمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه فذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْدِي إِلَى خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله برافهم عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم كَانَ كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا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 liyashtaru bihi tamanan qanila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun wa قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون بَل نَن كَسَبَ سَئَتَْ وَحاقَت بِهِ خَطِي أَْلتُهُ فَأُلَكَ أَصْحابُ النَّ فَأُولائِكَ أَصْحَابُ ن لِهُمْ إِهَا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 وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ سُبُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأنتم وَرِقُونَ وَإِنْ يَخْذُلَنَّكُمْ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإنهم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 ففَكُمَا جأَكُم رَسُولم بِمَالَ تَهُو أَهُْ فُسُكُ مُسْتَك بَرُتُم فَفَر قًَا كَلَّ بِتُمّ وَفَريقًَا تَقُتُلُون وقالوا قلوبنا غلف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 وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ذُو مَغْشِيٍّ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ سَبْعَ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل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 مَنْ كَانَعَجُ وََللَِّهِ وَمَلَائكَكِهِ وَرسُونِهِ وَجِبِدلَ وَمكَلَ فَإِنَ اللهَّ فَإِنَّ اللهَّدُول لِكَافِيلين وَلَ قَذْأَ زَلن إلَكَ آيَكِم بَيلَكِ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 ولو أنهم آمَنُوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين لَا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب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 بلى أَسْلَمَ أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال كل يهود ليس في وَقالَالَةَّ صَار لَْسَة يَهُودُ عَ شَيُْ وَهُمْ يَطْلونَ الكِتَب كَذَلِكَ قالَالََّنَ ل يَعلَمُون مِثْلَ قَولِهِمْ فَلَّهُ يَحكُ بَينَهُم يَوْمَ الْ القِيَامَةٍ فيِي مَا كَُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون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 قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاسْتَغِفُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَهِدِ إِلَ إضهمَ وَإِثماعلَ أَطَهِرابَيت للِطِ فينَ وَلَّكِفين أَنْطَهِ رابَيت للِط إفينَ وَلكِ فينَ وَّكَ ع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 أَطْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا سَفهَا نَفْسَح وَلَ قَدِ صْطَفَ إَِّهُ فِي الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِيآخِاتِ لَ مِنَ الصَّالِفين إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِم قَالَ أَسْلَم تُ لِرَبّ العالمين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 تُشْهَدَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا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 ذِكْرُهُ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَلْتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كثم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت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 وَماَا جَعَن الْ القِبِلَ سََّتِ كُنْ تَعَلَهَا إَِّا لَِعَلَمَمََتَّ بِعراصُلَ مِم مََ قَلِب مَِّ يَ قَلِبُ عَعَاقِبَ وَإِن كََسلَكَ بِاسً إِللاا عََّينَهَ دَب وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما وَل إَّتَثَ الذيينَ أُوتُلُ كتابابَ بِكُّ آيَكَّ تَبِعُ قبِلَك وَمَا أَن تَ بتَ بِغٍ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 ومن حيث فرجت فول وجهك شَطْرَ المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 ان الذين كفروا وما كوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والناس اجمعين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 وَأَبْدَسَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا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 فَركَمَ فَلَِّذَ نعقُوا بِمَا لاَا يَسمَعُ إَِّ دُعَ أَوَنِذ صُّ بُكُم النمْ ي فَهُم لا يَعطِلون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 الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 وان كتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه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 فَمَنْ نَافَى فِي أَلَمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاسْتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 عَكُ تَ التَّقُون أَ مَادُدَلت فَمَ كَلَ مِنكُم مرِيضًا أَوعَلَ سَفرَر فَعجْدَةُم مِن أَ مِن نُخَرُوح وَعَلَ الذيينَ يُطيقونَهُ فدِيَةُم طَعامُ مِسكين مَن فَتَقَّوَى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ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 وَإِنْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ الله اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنَّ الَّذِينَ يَرْجُونَ لِقَائِي فَلْيَحْفَظُوا أَعْمَالَهُمْ اسْتَأْمِرُّ فَذُ إِلَى نِسَائِكُمْ أَن نِّبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ نِّبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ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 في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الفساد فان تاكلوا فريقا لتاكنوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عجوان إلا على الظالمين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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهنكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهديك ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجر محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ذالكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ وَفَاتِهِمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِن كُنتُم وقبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 اَتْنا فِي الدُّنْيا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاغْنِنا عَذَابَ النّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَ تَرَى اللَّهَ فِي أَيِّ يَوْمٍ مَّعْدُودَات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تحشرون.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 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمال والملائكة, والملائكة وقضي الأمر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 واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين اتى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فلوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل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 يا قيل فألائك يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن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 اذا حاستك حزوجا غيره فانطلقها فلا جناح علينا ما ايت رجعا ان ظننا ان والله ان, أن يقيم حدود الله وتلك فَإِنْ أَمْسَكُوهُ نَبِعَ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُ نَبِعَ مَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ بِرَغَلاَ تَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَسْتَخِذُّوا آيَاتِ اللَّهِ هدوا وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَسَنُكُونَ عَلَيْهِ شُهُودًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لغماج لهم فلا فاعدلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا فراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان من ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضع لأوهر وَنَبِ الْعُرْوَةِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله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 فاحذروه واعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن وَمَنِ اسْتَعْفَى عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرٌ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ مَفَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ وَقَدْ فَرَضَ كُم لَهُم فَرِيضَةً فَلْيُصْفِ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ نِكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ وَأَقِيمُوا لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستار وقوموا لله قانفين فإن ففتم فرجالا أو رتبانا فإذا أمينتم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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو لِلعالَمِ الناسِ وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل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 عَلَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ لَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَقِّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً من المال.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 اتَّيَاكُمُ التَّابُوتُ فِي سَفِينَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كنتم فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ امْتَحَنَكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ وَظَهَرَ فَسَتَشْرَبُونَ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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا رجال أوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا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 فَسادَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ الأرض الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قَوَ وَإِنَّكَ لمن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 تتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء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 فقد استمسك بالعروة وثقال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبنت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية من الناس وانظر إلى العظام كيف ننسزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء فَجَاءُوا بِالْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ بَصِيرَهُ إِلَيَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُمْ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 لَتِم 100 حَبَّة والله ضعيف لمن يشاء والله واسع عليم الذي ينفقون اموالهم في سبيل لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُهُمْ مَعْرُوفٌ وَمَوْثِرَةٌ صَيِّبٌ مِنْ صَدَقَتِي يَتْبَعُ مَا أَذَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئا فَالهُمُ كَمَفَنِ صَفْوَانٍ عَلَيْ تُرَابَ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صُلْبًا فَتَعَاكَهُ صَلْدٌ لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتكبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربرة أصابها وابل فآتت أكلها بعثين فإن لم ينفقون سدها وابن فطن والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جنلة من نفيل وأعناب تجريل تحتها الأنهار له فيها من كل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 فمنه تنفقون ولستم, ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله رني الحميد الشيطان يعيش مُنْفَطِرَ وَيَأْوُونَكُمْ بِالْفَخْشَا وَاللَّهُ يُعِيدُكُم مَوْتِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يشاء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 الله يعلمه وما للظالمين من الأنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَلاَ كَانَ عِندَهُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِمَا يَفْتَرُونَ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَى الْكِهَادِهِمْ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ, من خَطِيئَتِهِمْ وَلَكِنَّ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا بِذِكْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا أَنتُم مّنْ خَيْرٍ وَفَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا حَصْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضربا لا يستطيعون ضربا فِي الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به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 الشيطان من المس ذلك بأنهم قاموا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْفَقُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَنْفَقُ اللَّهُ الْعِبَادَ وَيُنْبِئُ الصِّدْقَ والله لا يحب كل كفار الأثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرداء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى نيسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ثُمَّ فَكْتُبُوهُ وَلْيَحْفَظْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّارَبَّ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له أو لا يستطيع أن يمل له وفلي للولي وَاستَشْدُ شَهديَيْ مِ رجَالِكُم فَإِللاًا يَقُونَ جُلَْ فََجُُ والمرَأتَانِ مِم تَرضَوونَ مِنَ الشمَد أَن تَضِلَّ إخدَهُ مَا فَكُذكِ إحدَهُ مَ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا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 لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او يكن فسيكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيعذر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قايل آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أخرى.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 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا